أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وكانت وقفتنا عند قول الحق وتنزع الملك ممن تشاء والنزع هو القلع بصعوبة وعبر عن ذلك لأن كل ملك يوطن نفسه توطينا في الحكم بحيث يصعب على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة وبعد ذلك يقول الحق وتعز من تشاء وتذل من تشاء لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك وإنما مع من يملك يناسر ملوك ظل ومعنى ملوك ظل أن يتمتعونه بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس على أنهم ملوك وهؤلاء منهم كل الشر يعتزون بالملك ويفعلون ما يشاءون أو يفعل لهم ما يشاءون فحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله والظالمون أنفسهم يزللهم الله إذا فكان ولا بد أن يجيء بعد تؤت الملك تعز من تشاء وأن تنزع الملك تزيل من تشاء لأن كل ملك حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه فإذا ما قام سلطانه وانتهى ظهروا على الصوت كما نشاهد كل يوم وفي كل عصر تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يلاحظ هنا أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير ونزع الملك في أعراف الناس شر تقول له شر على من نزع منه ولكنه خير لمن لمن أوتي الملك وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا لأن الله حين ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه فلو كان عاقلا لتقبل ذلك وقال إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعل أتوه إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ونظرت إلى الكليات في العموم وجدت أن ما يجري في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاف ونزع الملك وما يتبعه من إذنال كل ذلك ظاهرة خير في الوجود ولذلك لم يقل كما قال بعض العلماء لازم تقدر بيدك الخير أي والشر وإنما مجبش الشر عشان ينسب للإيد نقول له لو نظرت إلى مجرية ما دام الله هو الذي يؤتي وما دام الله هو الذي ينزع وما دام الله هو الذي يعز وما دام الله هو الذي فلا بد أن تكون كل ذلك صور الخير في الوجود يبعيز نقول بيدك الايه بيدك الخير انك على كل شيء قدير اتاء الملك دي عملية عايزه زي ما بنشوفها كده يعني عايزه تبهيت بشري باسباب بقى وانطلابات ودنيا عيصة وتخطيطه واعتاده ونزع الملك برضو عايز العملية دي قال لهم ايه تفتكرون النادي عليا علي ولدي صعب علي لأمي علي. على كل شيء قدير لأمني لا أتناول الأفعل بعلاج يعني مش بيقعد يعمل ده بيقول قل فتنفعل له الأشياء سأقول قل ترؤ منفعل له الأشياء إنك على كل شيء قدير ثم يأتي بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير فيقول عندكم ظاهرة تختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت زاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها لأن دي آية من الآيات العجيبة إنما أليام ليه يولج الليلة في النهار ويولد النهارة يعني ما عملش نهار كده بكمية محدودة في الوقت وتيجي كل مرة لا ينقص ديه عند خمس ساعات ويزود ده هل بتنقص الخمس ساعات دي مرة واحدة كده من الكفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا من 17 ساعة ولا الليل ولا بتأتي اتباعا بالدورة بحيث لا تحس ما بتجيش فجأة كده في حركة ويسموها الحركة الترسية وحركة ثيابية حركة ترسية يعني ايه يعني لما تشوف الحجم متروس الساعة اللي بتدور دي لأ ملاها تروس هل العقرب اللي بيمشي ده ماشي في كل الزمن؟ لا مش ماشي في كل الزمن بيجي عليه زمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه وروح لا اطلبون ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق كنت بتلاقيه واقف كده وبعدين يعمل عمل كده الله اذا الفتره بين العمليتين دول كانت وقت فتره ايه؟ سكون باسم ايه ترسيه إنما في حركة سيابية بحيث كل جزء من الزمن يأخذ حركة إيجي العملية بقى زي ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان هل الابن مثلا اللي انت بتقول والدي اللي عندك ده بيجي أخر النهار ويزيد له ملة مرة واحدة ولا الملة ده شائع في كل زرات الثواني من النهار أوه. مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما ييجي لأربعة وشم ساعة تنتهي وراء يعمل لا دمشي في كل ايه قهد العملية بقى اللي عايزة ايه اللي عايزة دقة متناهية في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمن قد العظم اللي مش هنقدر نعملها ابدا جزئيات الحدث على جزئيات ايه الزمن ولذلك انا قلت لكم مرة انك اذا نظرت الى ابنك الوليد وقعدت بصصني طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا ابدا انما تخيب عنه شهر ولا اثنين تلتي بتلاقيه مجموع الموت ثلاثة شهر زاد في نظرك انما لاب انت تشوفه كنت تاب يقعد كده ازل عنابته وقعد لها كده تنهي ما تشوفهاش تكبر ابدا ليه لان اصل الجزئيات شوف كل اللي يكبر يصغر كل حاجة يمكن ام تكبر يمكن انهت ايه تصغر ومادام تصغر بتصغر الى مرتبة انت عندك سلعين اللي تدرك بها هذه الجزئيات انما هي تفضل تصغر لما جابوا من اول ما جات الصور من الجو وخدوا صورة لنيويورك تلعت مهبارة عن نقطة نقطة قلم الصورة كلها من على البعد طلعت ايه نقطة قلم وبدل ما مقعدوا وكبروها لتفاتل قيدة الشوارع وينيما للسيارات بها تبقت سل في النقطة دي ما هي صغره الصغر بحيث ما عندكش اله الادراك اللي تقدر تشوفه ولذلك انت يا تعد تكبرها الشيء بيصغر ليه بعيد عنك بعيد عنك تقوم تقربه كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لأ اذا فقال الله ان الليل فنام قال له افتطن للعمليه دي النهار يبقى مش مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة يعني ندخل ده في ده وندخل ده في ايه يولج معناها ايه يدخل يعني اللي كان ليل بقى نهار دهصل المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه وشغال على سبعة مش كده يبقى جزء ايه انما الجزء دي يجي فجاه كده نطط زي عقرب الدقايق لا ولا ماشيه كده ولا برتها اه اذا دي تدل انك انك انه ايت ملكا ومؤصل وحضارة فعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان يأتي وقت ركب. بتنتهي المسألة وإلا لو ما كانش فيه الحكاة كان ايه اللي ضيعه طب الحضارات لما تقت ترتقي كده وتعمل كان المفهوم ان المدام الحضارة ترتقي والناس يبعندهم استعدادات دخمة ان ده يبقى ولا ما يبقاش لا ده في قلبه سيس عمال بينخر وينجي له وقت كده يوخ تقعد المسألة متحملة متحملة متحملة إلى أن تأتي طاقة كذلك قال لك أنا على كل شيء قدير وحاجب لكم ظهرة الليل والنهار يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار في الايه بدون أنك انت تعرف فجأة انتقال الليل إلى نهار ولا فجأة انتقال النهار إلى ايه وبعض ذلك قال وحاجة يخرجوا الحية من الميت ويخرجوا الميت الله تبقى دي قدرة تبقى دي قدره هنا بيجيب الأبضاء يخلي الحية من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي هنا بقى ال ال ال الوقفة ان اهتدينا بواسطة ما افاد الله على بعض خلقه باتكار اسراره في كونه الى ان كل شيء له حياة كل شيء له حياة يعني انت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة وبعد ذلك تقل تبص تلتفت لها فيها تفاعلات الزر فيها تفاعلات ما معها التفاعل ده ما حركة بين الحياة اي مظهرها الايه مظهرها الحركة بس شيء ما هناك ان فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة ما يعرفش حكيت إن ال فيها حياة والحب فيها حياة الا الخاصة من الإيه ليه لان العامة يعرفوا ان دي المالهاش نمو صحيح هي فيه, فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخلة لو فضلت محطوطة نواه ما تجيش نخلة ابدا انما خدتها ووضعتها في ديئتها اللي تطلع منها نخلة ولا لا اذا دي سمها ايه قابلة قبل انما زرات التراب لما تجيب ذرات التراب كده ما ما تستطيعش انك انت تقولها حطها تطلع منها حاجة أمم يبقى لازم تفهم لكن لها حركة لها حركة لدرجة إنه ممكن بيقول لك إن علبة الكبريت لو شفت الحركة اللي بين بذرة تدير قطارك غبائي حول العالم مش عارف كم سنة الاشياء اللي منها ومعضل التحامية دي اللي بقى الله لما دي عرفها الخاصة ولا العامة الخاصة فإن نظرت إلى العامة ويخرجوا الحية من الميت وكانوا يشبهوا يخرجوا الحية النخلة من الميت يعني النواة مش كده مفهوم ولا لأ وبعدين يطلع الميت من الحية وهي النواة بتطلع من النخلة وبعدين نرميها مثلا وبعدين لما عرفنا إن فيها حياة بقت حياة عند مين عند الخاصة حياة عند مين عند الخاصة يبقى كل شيء في الوجود له حياة بس حياة مناسبة لمهمته حياة مناسبة لإيه؟ لمهمته انت فاهم ان الحياة هي الحركة دي والنمو والعملي لا في حياة لها يبقى اذا العامة ساعة ما يسمونه توجه الحياة من المهمة يمكن يجيبها في اي مثال المهمة الخاصة يجيبها ازاي يقول لك كل شيء فيه ايه في حياة الشيء اللي, اللي احنا مثلا التراب الترادة اللي بنطلع منه ال بنطلع منه الزب إحنا مفضلنا الترادة وخدنا خدنا شوية تراب وحطناه فحتى ما يطلع فينا حاية ده الميت في الدرجة الأولى والنواة اللي هي ممكن تأخذها وتقطعه تبقى ميت في الدرجة ايه التانية اللي ميت في الدرجة الأولى يبقى حي في الدرجة ايه الأخيرة واللي ميت في الدرجة الثانية يبقى حي في الدرجة الايه? الدرجه الثانيه بيقول له طيب بدنا نعرف الحكايه بيقول لك القران ما مس بس بقى مس ايه لان القرآن حين يخاطب باشياء قد تقف فيها العقول مين يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها الا عقله يعني عقل صفوه يقدر يتقبلها ولا عقله نص يفضل يتقبلها ليه لان لما يجيب لك اصدق بيقول وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول, العقول تقول لك ايه الكلام الفاضي ده آه كلام. بقى لو كان لنا ده الزر فيها حركة وفيها مش عارف ايه فيها ايه فيها ايه, فيها ايه, فيها ايه. كانوا الناس يقول لك ايه ده التخريف ده يوم يتناول الاشياء دي بايه ببيان اله قادر وخصوصا مش حيطاركة وعلى اختلاف في الحكم الا لو عرفت ان الزر فيها حياة ما الذي زاد عندي من الاحكام قبل الزر ما فيهاش حياة ما الذي نقص عندي من الاحكام اذا دي مسألة انا بنتفع بالظاهرة او بالقضية عرفتها او لم اعرفها مش كده ولا لا عرفتها او لم اه مثل هذا نحن نجي نقول فتعال بقى اخذ القرآن كده اه مأخذ الواعيش اللي, اللي بيفهم كده معطيات الالفاظ الحياة احنا نعرف ما ضدها الايه الموت ربنا الله سب كلمة الموت وجب كلمتين يسمعها الهلاك قال ايه ليحلك من هلتا عن بينا ويحيى من حيا عن بينا يبقى الهلاك مقابل ايه هنا مقابل الحياة قال محف المال ما جابش لنا الموت ليه؟ لان الموت انت الناس هتختلف فيه دا ميت يعني فيش فيه حركة ولا حس ولا نبو ولا اي حاجة انما هو له ايه له حياة بنسبة له سي حياة الزرة او حياة الحبة الرملة او حياة الزلطة او اي حاجة يقول يجي بقى في اية تانية بعد ما يقول ليهلك من هلك عن بينا ويحيا من حيا عن بينا عرفنا ان الحياة هنا مقابلة لايه والهلا يقول يجي في الاخرة بقى ساعة ما يجي علشان يأور بقى القيامة يقول كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه استثني الوجه او الذات الالهية وبعدين كل شيء هالك مدام كل شيء هالك يبقى كان كل شيء حيا يبقى مدام كل شيء هالك يبقى كان قبل كده ايه وان لم ندرك له ايه وان لم ندرك له حياة يبقى اذا الحياة الحقيقية توجد في كل شيء بايه بما يناسبه مرة انت تدركها ومره ايه ما تستطعش ان ايه ان تدركها يبقى خروج الحي من الميت وخروج الميتة من الحي مرة تاخدها بالعرف العام او تاخدها بالعرف الايه او تاخدها بالعرف الخاص اللي هو عرف الايه عرف العلماء وما دام ذلك ظاهرة الوجود في ايه الليل في النهار يدخله ويولج النهار في الليل بيسموا حتى بطانه الرجل الوليجة بطانة الرجل اسمها ايه وليجة ليه لانها بتتداخل فيه ما البطنطه بتتداخل فيه ولا لا يقول لك عايز تعرف السن بتاع فلان خد من فلان هو يقول لك يعني لانه متداخل هو وبطانة لا ايه وبطانة الثوب لما فيه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها وبعدين يقابل المساله الثانيه اللي فيها انقسام فيها خاصة وفيها عامة يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الايه من الحي يبقى اللي بيعمل كده ما تستبعدش عليه يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويزل من يشاء اذا تجرب لنا الدليل من الايات الايه من الايات الكونية اسمع بقى قول الله قل اللهم يعني يا الله انت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخي لأن ما دمن تلمجري في كونك هذه المسألة يبقى هذا أمر إيه؟ أيوة. إحنا بنقول إحنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابن أوي وبعد ذلك يرى في أصمه شيء دم أي حاجة بيأخد بنفسه يوديه لمنه؟ للدكتور ويتريد إنه عبد يعمل له العملية دلوقتي هو بيعمله شر أنا بيعمله خير فكذلك ما دام الله هو الذي يرضي في ملكه إيتاء الملك او نزعا لملك اعزازا لمن يشاء اذلالا لمن يشاء يبقى كل ذلك ما يكون من الايه كل الخير لا تتعجب فان ايات الكون تشهد بان الله على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يخرج الميت من الحي والحي والممكن واحد ما هوش فاق أبداً لأحكاية الليل والنهار دياً ولأحكاية اللي ده حي من الميت ولا و... يعني كده إنما كل واحد منا يتصل برزقه قهراً عنه فده بقى مسألة أولاً وترزق من تشاء بغير حساب ساعة تسمع كلمة حساب تنتعرف إن الحساب ده كما قلنا سابقاً يبين يقول لك ما لك وما علي هذا الحساب مش منه لك هذا الحساب طيب ترزق من تشاء بغير حساب غير حساب الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا مش كده ويقتضي محاسبا عليه يبقى عايزك كم كم عنصر ثلاث محاسب ومحاسب احاسبه وهنحاسبه في ايه؟ فلو قلت من تشاء بغير حسابا مما لمن بغير حساب من مين لمين ان ان قلت بقى من غير حساب من احد اللي الله ما يقولوش انت عملت دي ليه ما حدش يقدر يحاسبه يبقى الله هنا هو المحاسب من غير حساب لا ما حدش يقدر يقول له انت عملت دي ليه يبقى انت قدرت محاسب يحاسب ربنا الا مش ممكن ومن غير حساب محدش هي ايه محدش هيحاسبه لان محدش شريكه هو الفعال لما يريد يبقى ده ان كان الحساب واقع من مين على الله طيب الحساب واقع من الله للناس يمكن بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجة كده الله ممكن يديك من حاجة ما كانتش محصوبة عندك لامن اعمل حساب الامر التقديري اللي معمول له تخطيط انا هتوظف واخد قد كده واعمل الصناعه دي قد كده او اعمل مش عايز ازرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده دي عمليه الحساب ولا لا تم كيف التايه جالوا كده من غير ايه من غير حساب ومرة راحشب ولا تجيش يحسبوا ان السنه مثلا قالوا ده الدوله الفلانية زرعت قمح هيقضي الدنيا جت عند مد المحصول كده وجه ايه قعد راحت مضيعاها قالوا من بره اللي كانوا بيقولوا عليهم هيأكلوا الناس الناس أكلوهم يبقى من غير حساب ولا لا هيبقى بيديك مش مش, مش حاسب حركتك ويدك على قدها طيب الناس اللي مثلا دلوقتي فاض الله عليهم مثلا النفط والبترول طب ماذا صنعوا ده جايلهم كده من تحت اضللك ولا لا ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الارزاق في ايده وبعد زالت الدول اللي يقول لك دول ناس دولي بكسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عال اخو وربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابولهم الخير ويزلوكوا بيه اسألة من غير حساب ها اذا كل اللي فتدي علشان تعمل ايه على ان طلاقة القدرة مش ربنا خلق الاسباب ثم جعل الاسباب تتحكم فيه لا هو يقول اعمل الاسباب ومش حدك منه حدك من حتة تانية ما عملتش حسابك فيه ودي لو الإنسان عمال يقدر أموره أو أمور من يعرف يجد دي قضية منتزمة لكل الناس طيب وترزق من تشاء بغير, إيه بغير حساب يبقى ما ربنا ما يقولش انت عملت قد كده حدك قد كده طيب ومن غير حساب منش مش مش الميزانية اللي أنا عملها تروح مخرومة وجاء حاجة تانية إذن يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب يقع عليه لانه لا توجد سلطه اعلى من تقول له عملت دي لي والعمام تجديني ادوه او من غير حساب منه لخلقه فيعطيهم لا على قدر اسبابهم بل فوق اسبابهم او من غير حساب للناس المرزوقين يعدي قدر دين تجيله الرزق من ايه من تقدير ايه من تقدير اخر من وترزق من تشاء بغير إيه وترزق من تشاء بغير حساب إذا كانت كل هذه الأمور مالك الملك ويأتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويزع الملك الله من حمال يريد يوليج الليل في النهار ويرزق من يشاء بغير حساب طيب أليس من الحمق أن يذهب إنسان لوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان يبقى ده غباء بقى يبقى غباء تفطنوا لها جيدا ام هو حابب يدي قضيه ايمانيه قال ما دام الامور كلها عندي اياكم ان توالوا خصومي <تصفيق> اياكم ان توالوا خصومي لان اللي باجي كل ايه اوعوا تقولوا هم يساعدوكم هم اعدائكم لا يالون لكم قبالا ودوا ما عنه قد بدت البغضاء من أفواهه ايو اطواله إلا من بيده كل هذه الأشياء إن كنت عمال تعمل المسائل بحسبة وبتقدير فلا تواني إلا معين صاحب هذه الأشياء وإياك أم تعمد إلى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل الأمور الكون وفي نواميس الكونية إياك أم تعمد إلى أعدائها لتتخذ منهم أولياء لأنك إنت تبقى تفكيرك خائب تفكير خالب فبيقول ايه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين انت لا تتخذ الكافر ولي الا انبانت لك مظاهر قوة فيه ومظاهر ضعف فيك فعايز لك ولي معنى ولي يعني ايه ناصر معين تجد كلمة ولي الله هو الولي مش كده ده على اطلاق وبعدين كلمة ولي تضاف إلى الله وتضاف الى خلق الله الله ولي الذين امن يبقى الله ولي على اطلاقه وبعدين الله ولي الذين مين امن طب واولياء الله الاولياء اضيفوا المين اولياء الله اولياء جذب هاته المفرد ولي الله الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله مش كده المسألة ولا ايه يبقى اذا الولايه على اطلاقها هنالك الولاية لله الحق خلاص الله هو الولي ده كلام لكن الولاية قد تضاف مرة الى الله واختضاف مرة الى خلق الله فولا الله ولي الذين امن طب واولياء الله يعني ايه, إيه؟ هت أولياء الله لا هتكلمة هت علشان تبقى واضحة المؤمن ولي الله طب مظهوم الله ولي المؤمن إنما المؤمن ولي الله إزاي هما قال لك ايه نعم لازم تفهمها كيف لأن الولي معناها ايه إما أن تأخذها بالمعين يبقى الله ولي الذين آمنوا أي معينهم وناصرهم طيب وولي الله أولياء الله يعملوا اهله فمقالك ما هو آية في الآية إن تنصروا الله ونصركم هو ربنا مش كان يقدر ينتقل من الكفار مرة واحدة وتمتعي إنما هو القاتل وهم يعذبهم الله بأيديكم لأن لما كان يقتلهم بقواه الخفية يقولك ده مسائل كونية في الوجود إحدى ما إنما إنت الله إن استضعفونكم لازم يبقى بئتكنكم الله إن تنصروا الله ينصركم يبقى إذن مرة يطلق الولي ويريدوا به ويرده المعيد ومرة وراد لها المعان لأن أنت مدام ولي وأنا وليك يبقى معناها إيه أنا مرة معين وأنت مرة معان مش كده يبقى إذا تيجي ويا بعضها ولا لا نقول لدي ليه أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه أن يسود بإيمان خلقه به وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يرغم الناس جميعا على أن يكونوا طائعين عد يقدر يخرج من ايده شو يمكن قال لك و لذلك الانسان لازم يفكر تفكير جاي يقول ايه الانسان ده بين قوسين بين قوس ميلاده وقوس وفاته ايتحكم في واحد من القوسين طب من ايه الرذالة بقى بين القوسين عايزت انزح لها هو متحكمش الى فيدي ولا ايه ولا فيدي النواميس الكونية بيجربونه ومشي زي الساعة مش كده ولا لا وبعد ذلك قال إلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما فيش حاجة خرجت عنا إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ, أخذ هذه المثالة بقوة قهره قدرة جبروته ما فيش حاجة تخرج من قيده إنما هو يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبه يبقى الإيمان ده جاي باختياره هو صحيح يقدر يجيبك له إنما هو عايز يشوف مين اللي يجي له وهو مختار ألا يجيه عايز يعرف من الذي يجيه وهو مختار ألا يجيه تبقى دي العظمة تبقى تسخير الأشياء دي بتد لله صفة القدرة اختيارات الأشياء بتد لله صفة المحبوبية وربنا عايز المحبوبية وعايز الايه وعايز القدرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني نصراء لهم من دون المؤمنين لا يأخذ الـ من لي لأن دقوا إن تظاهروا بأنهم أو نقالك هيعملون لك إيه؟ يجعلونك تستني لهم وربما تسللوا إليك بلطف ودقة فدخلوا عليك مدخل الأعداء لأنهم ما دم كافرين الأصل ما فيش التقاء الأصل ما فيش التقاء ومن يفعل ذلك فليس من الله أي من ولاية الله في شيء إلا حيتخذ ذولي أولياء ليس له نصيب في نصرات الله له ليه؟ لأنه معتقد في ذول من يقدروا له حاجة فربنا يقول له إوعى تغتر بقوة قوة كان كافرا وتتخذ منه إيه؟ حماية ولا ولاية وما تقولش ملاعب إيه؟ لأن الله لا يريد منك إلا أن تستعمل ما استطعت ولذلك حينما قال أعد هل قال أعد لهم ما تغلبونهم به ولا أعد لهم ما استطعتم اعمل استطاعتك ودع الباقي اليمين ودع الباقي اليمين ولذلك قضية قد يخف فيها العقل يوم ربنا يطممنه ملبت خفشي هو هتقول هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه وازاي يعني مالي هيعمل ايه ربنا الحكاية دي تقول له ايه هبار علمك عشان ما تقفش الموقف ده وقال ايه في قلوب الذين كفروا الرعب طب ساعت ما يلقي الرعب وان كان عددهم قد الله وان كان عددهم وقلقي الرعب فيهم انتهت المسألة ولا لا ادي بس جنج من جنود الله يلقي مين الرعب تنتهي المسألة وخلاص ومن يفعل ذلك فأي ولاية الكافرين دون المؤمنون فليس من الله في شيء إلا قبل استثمت الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج لإنسان عرف كل غرائزه وعواطفه وانفعالاته وفكره وفي أنه قد تأتي له ظروف أكوى من الله فبيعانه على ان الانسان مخلوق ولذلك لما جه قال من يومئذ دبرة يعني انهزم قدامهم ام قال الا متحرفا لقتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ايه الى فئة فقد بقى برضب من الله الله وهنا حيقول الا انت ما تتخذهمش اولياء الا في حالة واحدة ان تتقوا منهم تقا. ايه حكيت ان تتقوا منهم تقا. تقا هي عبء من الوقاية. طيب. هم أقوياء أو على. ولا عندك شغلة بتزمن إنك تنتصر عليهم. يبقى ما فيش مانع ان تتقية شرهم. يبقى التقية رخصة. تقية رخصة. ولذلك روى الحسن. رضوان الله عليه وعلى أبيه أن مسيلينة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال وتشهد أني رسول الله قال نعم جاء الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال اتشهد اني رسول الله قال اني اصم اني ايه اصم ما سمعتش ده خالص طب ايه ازاي طب انت انت عليها هو فاخذه فقتله خلاص دو قال ايه قال له اتشهدوا ان محمد رسول الله قال ايه نعم وتشهد اني رسول الله قال نعم فجيل التاني ان لا تشهد ان محمد رسول الله قال معه قال واتشهد ان رسول الله قال اني اصام قال اتشهد ان رسول الله قال اني اصام التلات تشهد ان رسول الله قال ان له فرفع الامر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال اما المقتول فمضى على صدقه ويقينه واخذ بفضله فانيئا له واما الاخر فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعت عليه فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعت عليه فالتقيه رخصة والإفصاح بالحق فضيلة إن يبقى إلى حكمة التشريع في هذه المسألة كل مبدأ من مبادئ الخير جاء ليوادها ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود يريد منهجا يأتي له من حكيم أعلى منه ويريد صلابة يقين وقوة عزيمة تحمل منهج التحمل علشان المنهج يبقى للناس والعزيمه علشان تقف امام الايه الخصوم فنولم يشرح الله التقيه بقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كنا صحيحا نحقق الانفدائيه التي تفدي مناهج الحق بان الواحد يضحي بحياته ولكن هد أن كل مؤمن وقف هذا الموقف من يحمل علم الله إلى الآخرين يوم يشرع التقيه، علشان يضر يجيب لنا الفداء للعقيدة والتقيه ليعطينا البقاء للعقيدة يبقى جاب لنا لإيه جاب لنا الاثنين، لأنه وإحنا جاد وقلنا كله يبقى يجي واحد جبار ويروح اصصهم كله وماذا يحدث بعد ذلك تظل الاجيال اللي بعدك ده مفيش حد عنه يقيم فيقوم الحق سبحانه وتعالى يبقي للفداء قوما ويبقي للبقاء قوما عشان يحملوا مين عشان يحملوا منهج ايه منهج الله الا انت يعرفنا بقى السجن ليه التقية جت لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الأرض ويورث فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لثبتت الفدائية العقيدة إنما طب لشوية من المبدين يتمتهي المسألة واللي يجي بعدين أمان لازم أشرع التقية علشان يفضلوا ناس إيه حوالي الشمعة يخل الشمعة ولعة يمكن يجي واحد يعمل ان الشمعة دي حريق مش كده ولا لا إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه إياك أن تقبل على الشيء بالمشراح صدر وتقول أنا عملت تقية لا لازم تكون واضحة في نفسك إنك أنت عملت التقية ليه علشان تبقي منهج الخير في الوجود ولا تجعل جنود الخير كلهم الى فماء فانت تستبقي نفسك لمهمة ايه لمهمة اخرى ويحذركم الله نفسه يحذركم يعني يقول لكم اياكم ان تخلعوا على التقية امرا هو مرغوب لنفوسكم لان نحددها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ولكن من شرح بالكفر صدر ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ما فيش غاية إلا إليه فإياكم أن تغشوا أنفسكم لأنه لا غاية عند غيره الغاية كلها عنده وبعد ذلك يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تدوه لم يمكن تعمل العملية وأنت في. تأخذها في ظاهرية الشكلية إنما في صدرك وإنك لا اوعى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض هنا الواحد يقول لك إن تبدو ما في صبوركم إن تبدو أو تخفوه هي اللي عايزه يعلمه الله إنما إن تبدوه طب له دعالم غير الله كل الكلام أن تبدوا ما في إيه في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم بها الله. كل الكلام قل أن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله. عندما أن تبدو طب ما هو الله عالمه الناس علمه, علمه إنه هو إيه إنه ما أمال. لأنه قد يترأى على بالك أن الله غيب. فهو يعلم الغيب ولكنه لا يعلم المشهد. زي ما يكون واحد ولله المثل المسأل الأعلى ويقف البيت ويقف في البيت هو ويقف البيت أعلى من اللي دونه إنما اللي بره ما يعرفوش لكن ربنا ما يحبوش لما كان عن إيه عن مثلاً فأياك أن تعتقد أن الله غيب يبقى ما يعرفش إلا الإيه إلا الغيب لا واللي بره إلى الوجود برضه يعرفه يبقى لازم يجيب له اثنين ولا لا أه. ويبقى لازم يجيب لكم لتخفوا ما في صدوركم او ايه او تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان نعدي حكمه هم المكلفين الى غيرهم من الوجود الاخر مش بس هو اعذكم ده للكوم كله من اللي في السماء والارض ما تفقطه من ورقة اه الا يعلم ولا حبة في ظلمات الارض ولا رقم ولا يبسه في كتاب مبين والله على كل شيء قدير برضو انك هناك الا مرت انك على كل شيء ايه انك على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضر العمل ذاته ظاهرة تحدث وتنتهي فكيف آجي يوم القيامة ولائي عملي يبقى لا شك انه جزاء عملي انه ايه جزاء عملي نقول له احنا الحد دلوقتي بنقول كده احنا الحد دلوقتي بنقول كده اننا حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف اسرارا من اسرار الكون دلوقتي اغضروا يعملوا لنا فيل وبعد ذلك بعد مدة يقول لي شوف انت قلت ايه وعملت ايه واتكلمت ايه وقلت ايه, ايه يبقى العمل نفسه ايه حاضر ومصور ولا لا فاذا كنا احنا بنقدر باك بنأمل كيف بوسائلنا ونحن مخلوقين يبقى القادر الاعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل للحكاة ده وبعدين يجيب لي كتاب حسابي ها اقوموا قرأوا كتابية مسألة ممكن تنقى يعني اذا اللي في عقل دي يقول ايه ما عملت من خير ايه محضر يعمل جزاء العمل جزاء الايه طلاب وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه أمد. امدا بعيدا يعني هوايه ما كانشول يا ريتها ما جت امدا ويحذركم الله نفسها عذابها ويحذركم الله الله نفسه والله رؤوف نفسه لان كلمه التحذيرته بالقوه قال ومع ذلك هو رؤوف ايه هو رؤوف رحيم وإلى لقائنا